ألف <تصفيق> Okej, <trykning> لَن نَّلْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بَعْضَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ خسرو أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تش ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا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 تَطِينُ ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ لما تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين ويا أدم سكن أت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الضّ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 من الخالدين وقاسمهما إني لكم آل من الناصحين فدلهما بغرور فلما داق الشجرة بدت لهما سوءهما وطفى يخصفان عليهما من ور الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا وآتكم وريشا, وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم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 قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط يموجوحهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بداكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عيدا كل مستدة وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوما القيامة خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى. موسيقى <تصفيق> فَلَا هَاأُلَيْ أَظْلُونَ فَأَتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَا كِلَّ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا أذوق العذاب بما قلتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء. حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك احتهم <تصفيق> الأنهار الْوَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنًا بَيْنَ أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا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 تفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا لا يجحدون ولقد جئناهم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم من هدو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلا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 لكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والمجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 السحاب فقال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون.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 لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم, لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجينا هو الذين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 و رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم وزادكم في الخلق بسبه فذكروا على الله فذكروا على الله لعلكم تفلحون قالوا أديتنا لنعبد الله نذر ما كان يعبد آباؤنا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فهتنا بما تيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني فيه أسماء إن سميتم سميتموها أنتم وآباهكم ما نزل الله بها من سلطان منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلا ثم داخهم صالحة قال يا قوم إعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 تَقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَاخُذَكُمْ فَيَاخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عام وتمواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الله ولا تعثوا ولا تعثموا في الارض مفسدين الملأ الذين استكبروا من قومه ل الذين استطيعوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا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 إنكم لتأتون الرجال شهوة من تون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه طهرون فأجئناه وأهله إلا امرأة إلا امرأته كانت من الغابرين وانطرنا عليهم مطران وانطرنا عليهم مطران فهؤؤز ظر كيف كان راقبة المجرمين